بالنبي وصلي على من زانا تربة يذربين وسلم على خير البرية يا أحمدين إمام البرايا وآحة المتطيبين إمام البرايا وآحة المتطيبين أيا الطالبي عطر لسانك بالنبي وصلي على من زانا تربة يذربين وسلم على خير ري البرية يا احمد امام البرايا واحة المتطل